Hey, hey, hey أعلمتنا الصب عليكم والولاية تلوقي لك ارتقل من برنبينا واعلن اكبال الملأ أعلمتنا الصب عليكم والولاية تلوقي لك من مثل حذر علينا ارتقل هل منزلة يا هلبح العيد والله يا يوم الغدير اقبال جمع الناس كلها علي تنصب امير اللي بنفس حجاها واعلن في يوم الغدير اقبال جمع الناس كلها علي تنصب امير حلوي لا يلغير حذر لا تلوك ولا تصير اللي انوي طال احنا بينا مرتبط نفس المصريين بهم دين انت شيد اسمعوا والكل يشهد بهم دين انت شيد اسمعوا والكل يشهد يا, يا, يا, يا, يا. لهذا العمل اسست الخليج ادارة الانتاج بشار السعد عاده فمن ولاه ولاه وعلاني ومن عاداه عاداه وعاناني وصد الحق تردد اسمعوا الكل يشهد صد الحق تردد يشهد وما سر الناس كلها عيدت إلك يا حدر هني صوت واحد رددت إلا تفرح وما سر الناس كلها عيدت إلك يا حدر هني أنصوت واحد رددت كل سنة مولاي فإحنا اللي عاعدنا تجددت اسمعوا والكل يشهد عمنا فيك تخلت اسمعوا والكل يشهد ay li uchan balumun el risal al arqa mansub ta'tili aydak rabb al khaliqa wa ra'dak tsubah wali uchan balumun el risal al arqa mansub الحق تردت اسمعه والكل يشهد <تصفيق> الهندسة الصوتية والتوزيع حسين <تصفيق> الزهيري <تصفيق> ومصطفى البيضان <تصفيق> للشاعر الحسيني أبو زينب البهادلي أداء الوادود الحسيني مل نذير الرماحي الاشراف الفني ريال هاشم